بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبرهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أنجا يَقُولُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ وَانطَرَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنَامْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ أَنَامْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يراب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أوازل عليه الذكر من بيننا بلهم في شك ما ذكري بلهم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب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 إن كل إلا كذب الرسول فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من ثواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقول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 وهل اتاكم خبر الخصم اذ تسور المحراب اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان يدا بعضنا على بعض تحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجة كينان عاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا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 كتاب نزلناه إليك مبارك اللي يدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِينِ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي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 وآخرين مقارنين في الأصفاد هذا عطاء فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لز الفاء وحسل ما أب وذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أني مسني الشيطان بنصبو عذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 وذكر اسم عيلة واليسع وذالكفل وكلهم من الاختيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما أب جنة عدن مفتحة لهم الأبواب متكلين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعبون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتهم معكم لا مرحبا بهم لا مرحب بهم إنهم صالون النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَخِّرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِتْلِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْنِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم مجمعين قل ما أسلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم نباهه بعد حين